منهم بقشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون لا خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ما بقدر فأنشرنا به فأنشرنا به بلدة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين وإن إِنَّا إِلَى رَبِّنَا يقربون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين وإذا بشر أحده بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه ظل وجهه مسود و هو كذب من ينشأ في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 إنا بما أرسلت به كافعون فاتقمنا منهم فاتقمنا منهم فاظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برءٌ من تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا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 ما خير مما يجمعون ولولا لا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا مسرّا عليها يتكئون والزخرفة وإذ كل ذلك لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا نُّقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُم عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا قَالَ يَا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيئس القرين ولي يفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم أنكم في العذاب مشتركون أفأن تسمع الصمم أو تهذ العمي ومن كان في ظلال مبين فإنما نذهبن بك فإن منهم تقيمون أو نري الذي وعدناهم فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن الرُّسُلِ أَأَجِئْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى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 ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مبين مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم آلين. هل يفرون إلا الساعة أن تأتيهم ضغتها، أن تأتيهم ضغتتهم، وهم لا يشعرون. الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدوان. الأخ لا يوم إذ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 في الذهب واكوان وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها اورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم ما خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم مبليسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمره فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان ربي السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحان ربي السماوات والارض رب العرش عما يصفون فدرهم يخوض ويلعب فدرهم حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي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 شهد بالحق، إلا من شهد بالحق، وهم يعلمون. ولئن سألتهم، ولئن سألتهم، من خلقهم لا يقولن الله، فأنا يؤفكون. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.